بسم الله الرحمن الرحيم حاليم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون وإنه وقيء من الكتاب لدلال علي حكيم أفنضرب عنكم الذكر فطحا أن كنتم قوما مسرفين وكما رسلنا من نبي في وما يأتيهم من نبيهم إلا إلا كانوا به يستوزرون فأغلتنا أشب منهم بطشا ومضى ومضى مثل الأولين ولئن كان ولئن تَنَسَوْا لَنَخْلُقَنَّ لَهُمْ مِثْلَهُ وَمَن يَعْمَلْ أَشْقَىٰ مِنَّهُمْ ۚ لَا يَذْكُرُونَ إِلَّا وَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ لَا يَقُولُونَ نَخْلَقُهُ إِنَّ الْعَزِيزَ العليم الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا رِزْقًا وَجَعَلَ لَكُمَا إِلَٰهًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ والذي نزل من السماء بما أن بقدر إن شونا فإن شونا بملكة نجات كذلك تخرج. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأبعاب ما تركبون لتستروا على نهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ثُمَّ تَكُرُّونَ عَمَّا تَرْمُونَ بِكُمْ إِذَا سَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا لَوَاعِدُونَ لَن وجعلوا له من عباده ززاك إن الإنسان لشفور مبين أم اتخذ مما يقلق بلاك وأخاكم بالبني وإذا مش شراحتهم بما ضرب من الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو تضيئين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا وَطَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّهُمْ لَأَوَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ان إلا الا يقوحون اما اتيناهم كتابا من قبل يصم به بل قالوا انه اد ما وجب ان وجلنا, إن وجلنا أمة وَاِنَّ, وإن على وكذلك ما مَن قبلك فِي الْأَرْضِ وَالْجِنَّ كَانُوا خَاضِعِينَ لِلَّهِ ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ وَإِنَّا وَجَدْنَا أَبَا أَنَا عَلَى عَلَى أَمَتِهِ وَإِنَّا عَلَى رَأْفَةٍ مُقْتَدُونَ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَنْدَمٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْنِ أَبَا أَنَا قالوا أقول إنا بما رأى أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم تَتَطَلَّنُهُمْ تَمُبُ كَيْفَ كَانَ عادٌ الْمُكَرَّبِينَ وَيُقالُ إدراسيمُ اليَمِ وَقَوْمُهُ إِنَّنِي بِدُنُونِ بَرَا ءَ أَمْ مِن إلا الذي فطرني فإن له سبب وجعل كلمته بقيت في عطبه لعل لهم يرجعون بل ما تقولون وآدم حتى جاء حتى جاء أهم الحق ورتول مبين ولهما جاء أهم الحق قالوا أبا تحروا إما وَإِنَّ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمُتَذَكِّرِينَ وَطَالُونَ أَوْ لَا نُزِلَ غَابَ الْقَمَرَانَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ قَيِّمٍ أَوْ يَقْطِرُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِقَانَا بَعْضًا طَوْقًا بَعْضًا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلناك لْنَجْعَل لَّهُم مِّنَ الرَّحْمَٰنِ بُيُوتًا ۖ سُقُفُهَا مِن فِضَّةٍ ۖ وَأَثَاثُهَا مِن فِضَّةٍ ۖ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَغْشُونَ ۖ وَلِبَاسُهُمْ حَرِيرٌ وذخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يحش عن الرحمن يقيض له شيطانا يقيض له شيطانا فوله قريئين وإنهم ليخسونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قارآ قال عليك بيني وبينك بعدين يوم يتبين الظليم ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم عنكم في العذاب مشتركون افلن تسمعون ام تهتدون يا ومن كان ومن كانت له ملالم نظير فَإِنَّ نَذَرُهُم مِّن لَّدَيْكَ فَيَنَّى نَغْنَى فَيَنَّى مِنْهُمْ مَّن تَقَهُون أَوْ يَمَنَكَ الَّذِي وَعَدَ الْأَوْتَيْن نَارًا مُّوقَدِرُونَ فَاصْمِتْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيَّ إنك على طراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وثوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وما أجعلناك أجعلنا من دون الرحمن آلية يحبذون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فلأم جاء بآياتنا فسنام اذا, هم إذا هم منها وما من ذا وما نريهم بما يثني الله أكبر من اختنا عدناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا آيات أي والصاح يدعو لما ربك ودع لما ربك بما عهد عنك إنما نمت دون فلما تشرنا عنه فلما تشرنا عنه لغابنا وَلَدَا بِعَرُونَ فِي قَوْمِي قَالَا قَوْمِي أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَذَاتِ الْعَمَرِ وَغَدَا مِنَ الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمَا خَيْرٌ مِّنَ الَّذِي هُوَ مَلِكِ ولا يفعلون بي فلولا اليداي لكن من ذا بالله شغان او جاء انا هم لا اغارك إِنَّمَا كَرَّ القَوْمَ فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسْقَوْنَا كَطَنَّا مِنْهُمْ إِلَّا تَطَيَّرَ مِنْهُمْ طَاغِرَةٌ وَمَجْمَعَكِنْ كَجَعَلَاهُمْ دَرْبًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ ولما ضرد ابن مريم مثلا هذا قومك منه يصدون وقالوا أآلتنا خير الأمر ما ضرره لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه وإلا عبد ما معلنا عليه وجعلناه, وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء نجعلنا منكم ولو نشاء جعل منكم ملاك، لجعل منكم ملاك في الأرض يخلفون، وإن له علم للشاة خلدا ترون بها والتبين. فلا تنفعوا النبيا واتبعون هذا صراح مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبيناة قاله قال قد دئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وعطي يوؤون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا خراب مستقيم فَسَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِنَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَبَادِي يَوْمَئِذٍ مَّنِيبِينَ فَالْيَوْمَ يَرَوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ كَأَنَّهُمْ فِي دَوَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِنَّةَ لبعض العدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ما تنتموا أزواجكم تغدون يطاع علي بن صحاب من ذر و أقواب وفيها ما تشتئي لفسو تندل عين وأئتم فيها قائلون وتلك الجنة التي أورث مورا أورث مورا لما كنتم كملون لكن فيها ثياب كثيرة من ما تأكلون إن المجرمين في عذاب الجهنم لما خالدون لا يصدروا عنهم وهم فيهم مبلسون وما بلناؤم وما بلناؤم ولكن كانوا مغوارين وناذوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن ما أكثركم للحق كارمون أم أمرا فإنا مبرزون أم يحسبون أننا لا نسمع سرا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكسبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخربوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض لغاء وهو الحكيم العليم وتبارك الذي لَمْ يُنْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُجَاهُونَ ولا ينف كل الذين يدعون دونه الشفاعة إلا, إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن إن من خلق ولا إن سألتم من خلق إلا يقولون لله فمن وقيل له يا ربي ان ماذا قوم لا يؤمنون فاستقم وقل سلام فاستقم وقل سلام تشوف يا